ويعلم الذين يجادلون في آياتنا في آياتنا ما لهم من محيص فما أتتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا للذين آمنوا وعلى ربه يتوكلوا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 كما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحظ أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يضلل الله فما له من ولين من بعده وترضى الظالمين لما راوا العذاب يقولون يقولون هل إلى مرد من سبيل